الحق ويبطل الباطل على كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن بي قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشىكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به وَيُذْهِبَ به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 وَمَن يُولِي يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىَ فَقَدْ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم أي علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وأي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأم كان از منهم و الله علیم